شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وعلى اليك الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين هذا الموسم المبارك الذي يحظى فيه اتباع اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام تحديدا أكثر من غيرهم بفرصة عظيمه في بناء أنفسهم بما يصب في مصلحتي خليفه الله في الأرض وهو الإنسان فان الله عز وجل قال اني جاعل في الأرض خليفه الإنسان إذا علم مقامه عند الله عز وجل سيكون حريصا اشد الحرس على أن يتعرف على معالم هذه الخلافة وطبيعه هذا الاستخلاف والغايه من هذا الاستخلاف وهذا يتوقف على ان يكون من أهل الوعي والمعرفة والعلم والعمل ولن يحصل ذلك إلا من خلال تفريغ الإنسان نفسه إلى حد كبير لمعرفة هذه الشروط والمستلزمات والعمل على الاتصاف بها بعد رفع الموانع والعقبات وهذا يحتاج إلى فرصه زمنيه من ناحيه وظروف بيئه مناسبه لتحقيق هذه الغايه الشريفه من أفضل البيئات التي وفقنا الله عز وجل إليها هو موسم عاشوراء حيث يتهيئ الإنسان المتردد على هذه المجالس الشريفه يتوافر على استعداد لا نجده في انفسنا في الايام العادية الانسان المتردد على هذه المجالس المباركه يكون على درجة عالية من الانفتاح الذهني والاستعداد العقلي للانصات لما يلقى إلى ذهنه وعليه من معارف فيحسن استيعابها وهذا شرط لعلنا نفصل فيه لاحقا إن شاء الله الناحيه الثانيه التي تتوفر في بركة موسم عاشوره هو الانفتاح النفسي هذا الاقبال فإن للنفس اقبالا وادبارا هذا الموسم المبارك الذي ينطبق عليه أنه من ايام الله الله عز وجل يوصي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وهي بالتالي وصيه لنا كما يقرره علماء القرآن أن الله عز وجل إذا حكى حكاية في القرآن الكريم ولم يعلق عليها يعني أن مضمون الاوامر والنواهي والتوجيهات والتعليمات التي ذكرت هي مطلوبه ولو لم تكن مطلوبه لعلق عليها ما لا يأمر الله عز وجل نبيه هو موسى يقول وذكرهم بايام الله إن في ذلك لايات لكل صبار شكور هل هناك أيام يصح نسبتها إلى الله وايام لا يصح نسبتها إلى الله والله عز وجل هو خالق هذه الايام هو خالق الزمان هو خالق المكان هو خالق هذا الإنسان فكيف ننسب بعض الايام الى الله فنقول انها أيام الله ولا ننسب الايام الأخرى إلى الله عز وجل وكلها ايام الله هذه الايام ونسبه هذه الايام بغض النظر عن تسمية هذه الايام بالتحديد هذه النسبه تشريفيه ولاحظ ذيل الايه يبين ذلك وذكرهم بايام الله إن في ذلك لايات لكل صبار شكور اي ان تلك الايام التي أراد الله عز وجل من موسى ان يذكر الناس بها هي ما يكون فيها دواعي الصبر والشكر لان الإنسان يمر بمرحلتين مرحلة الابتلاءات فإذا نجح فيها من خلال الصبر وقاعده الصبر ينجح في هذا الامتحان فيما إذا كان الابتلاء غير ملائم للنفس البشريه كالابتلاء بالمرض والابتلاء بالفاقر والابتلاء بالسجن وامثال ذلك من الابتلاءات التي يتعرض لها كل الناس لكن وهناك في المقابلنا ايام أخرى تتحقق فيها نعم الله عز وجل كالانتصارات والفتوحات والعطايه التي تعم كثيرا من الناس لأن الايه هنا لا تتحدث عن المكاسب أو الهزائم والانتصارات الفردية والشخصية وإنما الهزائم والانتصارات يعني الابتلاءات في كل الجانبين لا تطابع العام نسميها بايام الله ما حصل لسيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه محنة تقرح القلوب وهذا ما جاء في الخبر الشريف أن لمصاب ابي عبد الله عليه أفضل الصلاه والسلام أو ان لذلك حرقه في قلب المؤمن لا تبرد أبدا ولذلك من العجيب أن يستهزأ باتباع اهل البيت على كثرة احياءهم وذكرهم ولهجهم بالامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام وهؤلاء المستهزئون مدحوا اتباع اهل البيت وهم يظنون انهم يقدحون اتباع اهل البيت هذا اللهج والاكثار من ذكر الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام يبين طبيعة العلاقة بين الذاكر والمذكور الذاكر هو أنت والمذكور هو ابو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فإذا رجعنا لاسباب هذا الذكر يعني هذا التعلق ما هو سببه الرواية الشريفه تبينه أن لمصابه ابي عبد الله في قلوب المؤمنين وقلوب المؤمن يعني من مقتضيات الإيمان ذكر ابي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من جهه والتاثر لما حدث لابو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من جهه ما حدث في كربلاء على أنه مصاب أليم لكن هو من أيام الله لان البركات التي يجنيها الناس وهذا يصور لان البارحة تحدثنا عن ماذا يعني لنا عاشوراء باطلاقاته المتعددة من المهم جدا ان ندرك ونعي ماذا تعني لنا عاشوره عاشوره تعني لنا العوده إلى الأشخاص الممثلين الحقيقيين لهذا الدين الامام الحسين صلوات الله وسلم عليه وسلم ماذا يقول وعلى الاسلام السلام اذ بلت الامه براع مثل يزيد لم يقل عن يزيد القضية ليست شخص يزيد وانما راع مثل يزيد يزيد مصدر للراعي والوالي والحاكم والمتصدى لشؤون الناس على غير اهليه لأن المطلوب من يتبوء مثل هذا المنصب بل دون هذا المنصب ان يكون اهل الله فان الله عز وجل يقول في حق ابراهيم بعد ان اجتباه واصطافه واعلى شانه وتولى رعايته وتلبيته واحسن ولايته وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فتمه بعد تلك الامتحانات العسيره والمغلظ فيها بعدا نجتاز ابراهيم وكان من تلك الابتلاءات أن الله امتحنه في ايمانه هل انه يلتزم بمقتضيات هذا الايمان أو لا يلتزم لأن الايمان كما اشرنا في الليلة الماضية ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان لا ده يعني ان تقول فقط اشهد ان لا إله الا الله وان محمد رسول الله هذا يجعلك ظاهرا من المسلمين لكن هل تحقق الاسلام داخليا في وجدانك بحيث تبتمر بامر الله ايا كان وتنتهي عما الله ايا كان يعني لو تصادمت اراده الله مع ارادتك هل تغلب اراده الله وتسلم له ابراهيم كان هذا منطقه اسلمت وجهي للذي فطر السماوات والارض حتى بلغ درجة من التسليم هو يشفين هو يطعمني هو يسقيني هذا منطقه مع الله عز وجل امتحله الله بامتحان عسير من تلك الامتحانات ان امرها امره من اميان يذبح ولده اسماعيل فحكم الله عز وجل لنا هذا المنام ومنامات الانبياء وحي يخاطب ولده اسماعيل ولم يبلغ ال13 من عمره يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك لم يقل اني رايت اني ارى في الروايات وتعبير الايه يدل تكررت الرؤيه من ابراهيم ان الله يامره او انه يمارس عمليه الذبح لابراهيم عليه السلام استسلام مطلوب من ابراهيم وممن كان ابراهيم قدوه له ان يستسلم لله الى هذه المرتبه لا ان يتقاعس الايمان او يتقلص الايمان في وجدان الانسان فيكون انتقائيا في تدينه لما ابن يقول الدين لعق على اللسان فإذا ذا الروح قل ديلو هنا نربط بين وعليهك يا وارث ابراهيم خليل الله كيف كان الحسين وارثا لابراهيم غير أن الامتحانات التي مر بها ابراهيم مر مر بمثيلها ومعركه كربلاء وقعت كالبلاء الحسين ضحى كما ضحى ابراهيم واذا كان الله عز وجل امتحن ابراهيم ولم ينفذ هذا الامتحان فإن الحسين امتحنه الله ونفذ هذا الامتحان فقدم القربانه تلو القربانه قرب دين عظيم ولذلك ما الذي حصل مأساة. اسماعيل ماذا كان جوابه وهذا من الوعي ونحن نتكلم عن صناعه الوعي الوعي يمكن ان يصل اليه الطفل الصغير ويفتقده الرجل الكبير هذا يعتمد على التوفيق في التربية في حسن الولايه للولد من حسن ولايه الرجل الولد أن يختار له حتى على مستوى الاسم الا ينبغي للانسان الواعي والناضج ان يكون عشوائيا في حياته يخطط ويبرمج لحياته قبل ولادته يخطط له ثم يخطط لنفسه لما بعد موته النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اختاروا لنطفكم فان العرق حساس أنت تريد أن تجعل من هذه المؤسسه مؤسسه الزواج مؤسسه انتاج تنتج فيها ماذا تنتج فيها بشر؟ تنتج فيها سلانه المطلوب أن تكون هذه السلالة والذرية طيبه ينبغي أن تختار أين تضع نطفتك على كبيدات الدين هذه وصيه للرجل الزوج مشروع الزوج اما الوصيه لمشروع الزوجه ايضا ليس من حق الفتاه ولا من حق أهل الفتاه ولا من حقن الولايه ان يوافق الرجل وتوافق البنت على اي زوج يتقدم مثل ما أن الرجل الزوج مطلوب منه مطلوب منه ان ينتقي مطلوبا للزوجه تنتقي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ينبغي ان تدرس شخصيه هذا الزوج كما ندرس شخصيه الزوجه ندرس شخصيه الزوج فيحسن الولد الذكر اختيار من يراد ان تكون زوجه له وهذا من وعيه والزوجه الفتاه تفعل الشيء نفسها من لا يفعل ذلك لا يكون واعي ومن لا يكون واعيا عليها ان يتحمل تبعات اعماله طبعا هذا ما يجب علينا وما ينبغي لنا ان نقوم به لكن قد تكون النتاجات سيئه نحن لا نريد ان نقول ان الزوجه اذا احسن اختيار الزوجه والزوجه احسنت اختيار الزوج النتيجه الحتميه هي أن الأولاد لا بد ان يكونوا من الذرية الصالحة ليس بالضرورة الأمر يكون كذلك قد تحصل عوامل اخرى ويبتلى الانسان بولد غير صالح كما وقع ذلك للانبياء الابني من أهلي يحكي الله وعز وجل ما حصل لنوح قال انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح هذا الولد نتاج غير صالح ليس اولا ولا نشك أن نوحا عليه السلام سعى في ان يحسن الاختيار لكن هناك أمر هو ان الانسان انما يختار ما يظهر له لكن هل تحسن العاقبة من الزوج هل تحسن العاقبة من الزوجة؟ قد نحسن اختيار الزوجة ونحسن اختيار الزوج لكن تسوء العاقبة لأن الوعي كما سنبينه ان شاء الله نحن لا نتحدث عن وعي لحظي وعي للحظه واحدة الوعي عملية تبدا ولا تنتهي ويفترض بالانسان ان يبني وعيه ويحافظ على وعيه الا يتهاوى لانه كالبنيان كالشجر يحتاج صاحبها اي يرويها ويسقيها ويرعاها لان عاقبه وعيه قد تكون سيئه كما تكون عاقبته هو سيئه العمليه المعقده تحتاج منا إلى عمل طويل ولعل بعض الناس يظن ان الوعي اذا حصل ضمن النتيجه او ان اسبابه اذا حصلت ضمنت النتيجه نحن نكرر يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما المقوله جيده والامنيه حسنه لكن النتيجه ليست حتميه كثيرون كانوا معاصرين للامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام ولم يكونوا بعيدين عن بل ان الامام الحسين صلوات الله و عليه هو الذي حمل نفسه إليهم لكن الاسف الشديد لم يوفقوا الى ذلك لانه افتقدوا الوعي فالوعي مهم والوعي له ركنان اساسيان المعرفه والعمل من لا تكون معرفته حسنه ولا عمله حسن وما بين العلم والعمل من شروط العلم من جهه ومن شروط العمل لن يكون من أهل الوعي <تصفيق> الله عز وجل يسوق لنا نموذجا من البشر نسميهم بالاخسرين اعمالا الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا نواياهم حسنه كما نجد في كثير من ال كثير من المنحرفين سابقا ولاحقا هذا الذي يدخل في بيت الله عز وجل وفي وسط المصلين ويفجرهم معليا صوته بالتكبير هذا من وين المشكله مشكله في وعيه والا لا يعقل هذا نيته حسنه هذا يريد الجنه لكن المشكلة مشكلة الوعي إذا افتقد الإنسان الوعي تاهت به السبل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين هم منكم خاصه موسى عليه افضل الصلاه والسلام متى كانت وفاته واين كانت وفاته كانت في التين. الله عز وجل كتب على بني اسرائيل ورهم الفئه الابرز فاستصفى الله عز وجل لها يعني اي اسباب النجات والصلاح كلها توفرت الأسباب المادية والاسباب المعنويه وكل الرعايه من كل النواحي توفرت لكنهم اساءوا الاختيار شوفوا الوعي المتدني الذي بلغ اليه وتشافا لاليه بن واسرائيل كانوا يقولون لموسى عليه السلام بعد ان نجاه الله تلك النجاه التي دخلت في التاريخ شق الله عز وجل لهم البحر واهلك فرعون بعد أن انجاههم الله قالوا اجعل لنا اله كما لهم آله يريدون اله الاله لا يجعل الاله يا جعل لكن للاسف الشديد بل لم يات المدينه من بابها تتي به السبل والقران وادبنا اؤت البيوت من ابوابها هذا التسليم الحقيقي والوعي الحقيقي مشكلة الإنسان الفرد ومشكلة الإنسان الجماعه حتى في دائره دين الإسلام والذي ضمن الله عز وجل لنا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اي ان القران محصن ثانيا القرآن محصنا في نفسه ومحصنا في نتيجته إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم يعني لا شك ولا شبهه في أن القرآن محفوظ في نفسه حافظ لمن اهتدى به فالمشكله اين اذا اليوم؟ واقع المسلمين ليس هو الواقع المطلوب ولما الحسين صلوات الله وسلامه عليه لماذا ذهب إلى عاشوراء ذهب لعاشور إلى كربلاء وتحققت هذه المصيبه التي ورثناها ويجب أن نستمر في احياؤها من أجل ايه هز وجدان هذا الإنسان عقل هذا الانسان ليصنع منه وعيا يستطيع من خلاله ان يضع كل شيء في موضعه فلا يخلط الحق بالباطل لا يليق في أمة الإسلام ان يكون المسمى بخليفة المسلمين وخليفه رسول الله راع مثله يزيد وين مشروع رسول الله اين مشروع رسول الله وايد هو شخص يزيد الفرق بينهما كالفرق بين بين السماء والارض كيف تقبل المسلمون ان يكون يزيد هو الخليفه مع وجود من هو احب اهل الارض الى اهل السماء وهو الحسين بشهاده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكله كانت في افتقاد الوحي والله عز وجل يتكلم عن مشكلة الانسان الاول ومشكله الانسان الاخير الله سبحانه وتعالى حكى لنا قصه نوح وكيف ان الله اغرق قوم نوح وجاب هذا الحادث كله لماذا اوقعناه يقول لنبين لكم حاجتكم للوعي وتعيها قدن ووعيا ان حملناكم في الجاريه ثم ليش حملناكم في الجاريه لننتهي إلى هذه النتيجه وتعيها اذن ووعي الاذن هي هذه الحاسه لكن في الحقيقة الذي يعي والواعي أي المدرك في اللغه الوعي والحف في اللغه يعرفون الوعي وعى حفظ الحديث حفظ الآية حفظ المعلومه والوعاء انما سمي بالوعاء لانه الحافظ يحفظ ما اودع فيه فالحديث في الشريف القلوب اوعيا فخيرها اوعاها ليست كل القلوب على وتيره واحدة وليس المقصود بالقلب هذه المضخه ضخه الدم التي تمرض ولا اذهب الى لمعالجتها هل يمكن للمؤمن الواعي العاقل ان يكون مريضا في قلبه ضعيف في قلبه لكنه قوي في ايمانه نجد لنا انسان رياضي قوي قد لا ينتمي حتى الى دين الاسلام فهل يكون قلب ذاك أقوى من قلبي هذا لا المعيار ليس هذا القلب يا وللا ينفع عمال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كيف يكون القلب سليم احد وجوه سلامه القلب الوعي القلوب اوعي فخيرها اوعاها اي اكثرها ادراكا زين الادراك ليس امرا نختاره نحن المقصود بالإدراك الذكاء هل المقصود بالوعي فلان اكثر ذكاء لا ليس المطلوب اكثر ذكاء لان الذكاء ليس هو السبب في التفاضل بين الناس ان اكرمكم عند الله اتقاكم اتقاكم اي اعملكم بتقوى الله عز وجل يلتزم اوامر الله وينفذها كبيره صغيره وينتهي عند الله في الصغير والكبير كلما كان الانسان على الله كان ادق وكلما كان ادق كان اكرم زين من أهم عناصر التقوى القلب لأن القلب هو الذي يميل إلى شيء ويميل عن شيء يميل إلى الله فعل حسن يميل عن الله فعل سيئ القلب هذا الذي نريد أن نميل من خلاله إلى الله وإلى منوال الله عز وجل كيف نصلعو بالوعي لكن ليس الذكاء المقصود هو الانصياع إلى الله عز وجل كل هؤلاء الطغاة عبر التاريخ لم يكونوا اغبياء كانوا اذكياء يعني القدره الادراك عندهم عالية قوية جدا ولو لم يكونوا كذلك لما تحايلوا على جماعه كبيرة من الناس فتسلطوا عليهم نجد طاغيه يتسلط على الملايين من الناس لولا أنه ذكي في إدارة شؤون الدوله وإدارة شؤون الطغيان والتحايل والتلاعب لما استطاع ان يكون متحكما في هؤلاء يملك قدره ذكائيه موجود لكن ذكائه كان وبالا عليه امير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه عيب عليه واحيانا الناس يعيبون بغير حق يعني سجلوا ملاحظات ليس كل نقد يكون نقدا وجيها ونقد ايجابيا الملاحظه قد تكون دوافعها ليست حسنه ليست مبنيه على أساس سليم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم خير أو طرح كمرشح بعد أن سلب منه الخلافة بغير حق تعقدت امور المسلمين وبقي علي عبر التاريخ في كل حياته هو مرشح للخلافه لانهم يعلمون ان رسول الله نصره لذلك من اول الدعوه وهو يكرر ان كنتم لا فعلي مولى وكانوا يحتاجون إلى علم علي والى القضاء علي وإلى حكمة علي وإلى زهد علي وتوجيهاتي علي ولم يكن يتوانى عن فعل ذلك كله لمصلحة الاسلام والمسلمين لما وضع ضمن السته الذين أريد ان يختار وينتخب احدههم خليفه للمسلمين والطريق التي ارتواه الناس ولم تكن هي الطريقه التي حددها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كم من ضمن المعايير التي اراد أن يفرز هذه الشخصيات يعطون تقييم فلان ما هي خصائصه فلان ما هو خصائصه تعيب على علي عليه السلام أن فيه دعابه كنت روح الدعابه لامر المؤمنين وكان روح الدعابه الى ملكها الانسان كانت سلبا في شخصيته يحتاج يصير الواحد غليظ مع ان القران يقول فانعر رسول الله صلى الله عليه واله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك فيقول في ايه اخرى وانك على خلق عظيم كيف يكون على خلق عظيم وهو لا يملك روح الدعابه يحتاج الناس لان يكون عنده دعابه لكن بانضباط لا تكون حاله تسيب فعيب على امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام ان يكون فيه هذا الخلق الحسن لافتقاد الوعي للاسف الشديد تجد الان بعض الناس يظن انه كلما ازداد تدينه ازداد تغلطه ازداد خشونه وازداد حد على الناس فيما يقول فيما ينهى لا يحسن أن يقول القول السديد والقول الحسن مع ان الله عز وجل اتاه الابتسامه والكلمه الطيبه صدقه بشروك في وجه أخيك عمل صالح بس تتمسن لئن الابتسامه والبشاشه تسلم ان من امراض النفوس بعض الناس يبخل نتيجه ضعف الوعي عنده حتى بهذا المقدار اختلطت عنده المفاهيم فلم يعد قادرا على ادراك الصواب من الخطا فاذا القضية ليست فقط ذكاء تحتاج إلى عوامل اخرى تشكل وعيه فيكون الاقل ذكاءا اقرب إلى الله والاشد ذكاءا ابعد عن الله عز وجل المحنه في الليلة الماضية ان بعض الاسئله توجه بطريقه غير سليمه السؤال لكي يكون منطقيا يجب ان لا نقفز على الأصول ونتجادل في الفروع لان الفروع مبني على الاصل إذا سلمت بالاصل سهل عليك أن تستوعب الفرع اما أن تناقش في الفروع وبعد لم نفره من الأصول كان احد يسألك لماذا تلتزم بهذا المعنى تقول قال الله عز وجل في الكتاب الكريم كذا وغفل عن انه لا يؤمن بالقران الكريم كتابا من عند الله عز وجل فالذي لا يؤمن بالكتاب الكريم تستدله بقال الله وقال الرسول فلنثبت له اولا أن هذا الكتاب من عند الله وأن الله عز وجل ما ولى له حق الطاعة على رقاب الناس سيكون هناك جدوى من الحديث معه حول هذه الايه أو الرواية اما من لا يؤمن بالكتاب الكريم وحيًا من عند الله ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وحيًا من عند الله وفي مرحلة ثالثه كلام اهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذه من ضمن الاسئله غير المنطقيه ان ياتي احدهم ليستشكل عليك ما هو الدليل من السنه على احياء عاشوراء في عندي لكن من العابث أنا أدخل معك انا ساقول لك قال الرضا عليه افضل الصلاه والسلام هو سيبحق وما هي حجية قول للرضا ساقول له قول الصادق قول الكاظم عليه السلام وسيسالكم يحيينه الى الصادق وهكذا إلى رسول الله الذي قال من كنت مولاه فعلي مولاه فمن العابث ادخل معه في نقاش حول عاشوراء بحجة أنه يريد ان يلزمني بقراءته هو للدين لديك قراءاتك لديك نصوصك لكن اي هناك قراءه أخرى لهذا الدين هناك نص تفسير اخر شرح آخر للدين لذلك من العبث ان ندخل في كثير من الجدال هو أقرب إلى الجدال العقيم ومن الوعي أن لا ينجر الانسان الى مثل هذه الاسئله نعم يريد ان يرجع إلى الوراء لتناق لليتناقش حول ماهيه الاسس التي سننتهي فيها سيكون من المنطقي جدا استيعابنا استيعابنا لمثل هذه الحوادث التي او المراسم التي يقوم بها اتباع اهل البيت كما ان من ليس من حق واحد من اتباع اهل البيت ان يستشكل على شخص يتبع مدرسة أخرى لماذا تلتزم بهذا الراي لديه رواياته لديه ثقاته الذين نقلوا فليتعبد الله عز وجل بما ثبت عنده وتعبد انت بما ثبت عندك والمفترض أي يقبل كل واحد من الطرفين صاحبه على ما هو عليه نعم إذا تامل الجو الحر الجو السليم الجو النزيه بعد ان يسلم كل طرف منهما للطرف الاخر بحق التعبد بما اهتدى اليه عقله وهداه الله عز وجل اليه وسيحاسبه عليه الله سبحانه وتعالى سيحاسبني انا بما ثبت عندي لا بما ثبت عند الطرف الآخر وسيحاسبه هو بما ثبت عنده وليس بما ثبت عندي الله يفصل بينهم يوم القيامه هناك اشياء قد لا يتبكن المسلمون من حلها الحل هو أن يقبل كل طرف الآخر وننتهي منها المشاكل المفتعلة والتي يستغلها أصحاب المصالح ويثيرون الفتن المذهبيه والطائفية بين الناس حفلا وحفاظا على مصالحهم وهذا ما كان يفعله فرعون جعل قومه شيعا كيف شيع يعني احزاب وجماعات ابن الشمال غير ابن الجنوب ابن الشرق غير ابن الغرب ابن القبيله الفلانيه غير القبيله الفلانيه اصحاب الحرفه الفلانيه غير اصحاب الحرفه الفلانيه وينكت الناس على بعضهم بعض يرسمون على بعضهم بعض يكتبون ضد بعضهم بعض ولا يشعر كثير منهم أن الأمر المرسوم إلى درجه كبيرة ليس كله مرسوم لكن وجه بطريقه لا يلتفت اليها كثير من الناس لذلك ورد في الحديث الشريف وصف المؤمن بأنه كيس فطن القياس والفرقه هي الوعي يعني لا ينجر إلى كل حدث ولا إلى كل حادث ولا يتفاعل مع كل حديث وانما يعرف مداخل الأمور ومخارج الأمور ونقرأ في القرآن الكريم الدعاء الشريف رب ادخلني مدخلا صيد واخرجني مخرج صيد لا يمضي للانسان ايا جرى ورائي حماسه وعواطفه دون أن يدرك طبيعه هذا الأمر طبيعه هذا الشيء تحتاج المساله إلى منسوب عالي من الوعي ليحسن الإنسان الاختيار المساله ليست مربوطه فقط بالعقل لأن الوعي لا يتشكل من الوعي أو من ال... مما نقرأ فقط او مما نسمع فقط العوامل قد تكون معقده جدا لكن إنما تعبد الله عز وجل بالوعي وقدرات الناس متفاوته انما عاشر الانبياء كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه واله انما عاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم يروى ان عربيا جاء إلى رسول الله واراد ان يسلم فكانت العاده ان احدا من القادمين الى جاء ليسلم يسلم لواحد من اصحاب رسول الله من كبار السن واحيانا من شريحة الشباب احيانا شريحه الشباب يصيروا عمو مرتبط القضيه بالسن مصعب بن عمير انتدم وهو رسول الله ممثلا عنهم ليؤدب اهل المدينه وليدعو اهل المدينه الى الاسلام وعمره كان انذاك 17 عاما محتاج يدخل بكالوريوس وماجستير ودكتورا اليوم وحده بعض حملات الدكتوراه تجده اضر على دين الإسلام وعلى أمة الاسلام وعلى اضلال المسلمين من أشد الناس اجراما وبسمه اسمه دكتور يعني اسمه دكتور ويالف لك مؤلفات ويقول كلاما لا يليق بالعامي من الناس إن يصدر عنه مشاعل فتنه اعوذ بالله حرائق وشعول حرائق مصعب بن عمير كان شابا مترفا كما ينقل في حياته غير ان الله عز وجل هداه الى الطيب من القول فاختار المنهج السليم فتعلم من رسول الله ما قل ودل معلومات بسيطه ذاك فذهب وكان موفقا جدا طبعا الرسول الله كان له اختار ان يكون مصعب الواعي بعد ان كيف شخصيته وبنى شخصيته بناء حسنا انتا الذي بقول هذه المهمه واحسن اداءها بشكل كبير ونحن نعرف أن من ابطال واقعة عاشوراء كان شباب لكن كانوا على درجة عاليه من الوعي وكثير من, من تخلف عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانوا كبار وكان بعضهم مصنف انهم الفطهاء المسلمين لكن فقيه غير واعي لأن المساله ليست معلومات تحفظ الوعي مزيج بين العقل والقلب وسلسله طويلة وعريضه من الشروط ذاك العربي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه لبعض اصحابه قال علمه علمه بعض احكام الإسلام وكان مادة التعليم القرآن الكريم فاخذ يعلمه سوره الزلزله سوره وجيزه مباركه يستحب قراءتها في صلاة جعفر وغيره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالا طبعا كان عربي وهني من الافات التي ابتلينا بها نحن العرب ممكن غير العربي يقول انا مو عربي لكن نحن العرب نحن مقصرون في اللغة العربية صحيح اننا نتكلم باللغه العربية لكن لا ندرك اسرار اللغة العربية لا نتذوق بلاغه اللغة العربية وبلاغه القران وعجوبه حتى ان كبار المشركين وكانوا ائمه الكلام يتسللون ليلا ليسمعوا الرسول الله وهو يتلو القران في فناء الكعبة سحر للقران سحر لكن للاسف الشديد اليوم لا نتلوه يحتاج الانسان يعمل على نفسه ويبذل جهد كبير ليودنك اسرار القران الكريم لاحظوا اني رايت كما أشارنا في الايه الشريفه غير اني أرى رايت مره واحده يكفل. لكن اني اراه فعل مضارع يعني انه مستمر يعني انه متكرر مع أن فقط صيغه بسيطه هذا الاعرابي كان يسمع وكان في وجدانه يحدث زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها بتعبيرنا اليوم الوانك كانت تتغير بخط كما لو رسم المشهد بين ناظري واخرجت الارض أثقالها وقال الإنسان ما له انتقل للعالم الاخر في برقياء صغيره يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها جمعك الحي هذه الأرض التي نسير عليها مثلي ومثلك مكلفه الله يخاطبها الله يحيي اليها وبالتالي ستكون من ضمن الشاهدين علي وعليك لا ينبغي لنا حسان ان يظن ان الناس اذا غابوا عن ليس عليه شهود تشهد عليهم رجلهم وايديهم الارض التي تسير عليها ولذلك يستحب ان تؤتي الصلوات في اكثر للبقاع لان هذه البقاع ستشهد لك بعملك الصالح ولا سمح الله ستشهد عليك لو ارتكبت عملا سيئا لا نحتاج لا تخفى عليه خافيع عز وجل هذا الاعرابي لما سمع الايه واخره كان دقيق وهذا الواعي لاحظوا لا نحتاج إلى ماده كبيرة جدا من تعاليم الإسلام لنصنع خليفه الله نصنع الانسان الادمي نحتاج إلى ثقه إلى فهم إلى استيعاب إلى وعي واخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم تحدث اخبارها بأن ربك اوحلها يوم يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم قلنا في الليله الماضية وقل اعملوا خلقك الله على هذه الأرض لتعمل لا لت لا لتكون كسولا مطلوب منك أن تعمل اولا ومطلوب ان يكون عملك عملا حسنا ليبلواكم أيكم أحسن عملا هل ان اكرمكم عند الله اتقاكم أي أحسنكم عملا زين اختيار العمل الحسن والاحسن هذه كيف نختاره بالوعي هنا يجي الوعي الوعي هو الذي يعطيك القدرة على أن تختار الأهم على المهم وان تختار الحسين على يزيد وتخلط الحابل بالنابل تقول سيدنا فلان قتل سيدنا فلان اني ما تلوم شيء هذه يدل على ما في نباه ما في وعي من يساوي بين القاتل والمقتول مع ان رسول الله يقول إذا اختلف المسلمان وحمل سيف فالقاتل والمقتول في النار من تترون عندكم هذه الرواية كيف سيدنا فلان قتل سيدنا فلان كيف سيدنا او كيف نرضى على القاتل والمقتول ونسوي بين المجرم والضحيه كيف هذا فقدان الوعي ويراد اليوم وعبر التاريخ يراد أن يغيب هذا الوعي ويزيف هذا الوعي ولهذا السبب نحن نصر على احيائي عاشوره لاننا من خلال عاشوره نرجع للمربع الاول ونستذكر دائما قيم الحق وقيم الباطل ثم نحكم على الأشخاص بناء على هذه القيم الاشخاص يذهبون وياتون ويذهبون لكن القيم هي الخالده قيم الحسين هي الخالدة فالامام الراحل رضوان الله عليه عنده كلمه جميله جدا كان يقول كل ما لدينا من عاشوره اذا عندنا بركه اذا عندنا قدره اذا حفيظ لنا هذا المنهج إذا حفظ لنا هذا الإسلام اصيلا كما جاء من عند رسول الله فببركه عاشوره هذا الاعرابي لما سمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لن وهي كنايه عن العمل الصغير سيحاسبك الله على حتى الكلمه رب كلمه قالت لصاحبها دعني ينبغي للانسان العاقل والواعي ان لا يتسرع في كلماته ولا في افعاله ولا في كل ما لا يطمئن أنه يؤدي به الى رضا الله ورضوانه الاعراب علك تعلق واعي قال هذا دينكم تت قال بلا قال كفى خلاص ما احتاج لدروس اضافيه <تصفيق> عرفنا ان هناك صراخ كذا لكن هذا هذا الاطار العام للدين وفي دستور حتى الانظمه والتعليمات التفصيلية يتحدثون عنها بناء على الدستور يقولون بناء وفقا للماده الفلانيه سوينا هذا القانون من لا يفقه الدستور والقرآن الكريم هو الدستور الاساسي كل شيء ينبغي ان يقاس وفقا للقران عندنا الروايات الوهله المحدثون يضعونها حتى ما روي عن اهل البيت عليهم اضر والصلاه والسلام لو شككنا في أن هذه الرواية صحيحه او ليست صحيحه احد معايير يبقى ثابت هذا المعيار أحد معايير التمييز بين الرواية التي يصح نسبتها الى رسول الله و اليه والروايات التي لا يصح نسبتها هي أن نعرضها على القرآن الكريم فان وافقت كتاب الله اخذنا بها وان خالفت كتاب الله فهي باطل لان ما خالف كتاب الله فهو زخرف لا يمكن ان يقبل هذا مو فقط في الروايات حتى في التاريخ لو أننا وجدنا رواية تاريخيه تنسب الى احد اهل البيت عليه السلام فعلا ينافي ما جاء في الكتاب الكريم عن الانسان الكامل وهو الامام الروايه هذه لا نقبلها حتى لو كان سندها صحيحا لأن أهل البيت الله صد... علي عليه والنجل صلى الله عليه واله يش عن امير المؤمنين وهذا الحكم ينسحب إلى أهل البيت انني مكلف فيكم ما تمسكتم بهما او به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما اي الكتاب والعتره لا يفترقان حتى يردا علي الحوض يعني لا الكتاب لا عند غير اهل البيت والكتاب دول مقصود المصحف لا مضمون الكتاب ولن نجد اهل البيت بعيدين عن مضامين القران الكريم هذه منسوب الوعي المطلوب في مدرسة أهل البيت طبعا في التطبيقات والمصادر قد يخطئ كثير من الناس لسنا معصومين لكن من المهم جدا أن نوصل لهذه الحالة حاله الوعي التي دفع سيد الشهداء عليه أفضل الصلاه والسلام من أجلها الغالي والنفيس انما ذهل الى كربلاء وتعرض الى ما تعرض له من المصاب الأليم والذي يحتاج منا كاوفياء ان نحي ذكره ليس في عاشوراء فقط بل في كل يوم وهي صفه حميده ان نحي ذكر الحسين عليه افضل الصلاة والسلام اذا اردنا لهذا الوعي ان يتجذر وان يتسع وان يتعمق في أفراد كل واحد منا اسال الله عز وجل ان لا يفرق بيننا وبين البسيد وان لا يفرق بيننا وبين هذه المراسم التي بنت كل فرد منا من حيث الوعي فان كان لنا وعي فهو ببركه هذه المجالس التي لا ينبغي ولا يجوز عقلانيا أن نضحي فيها مهما كانت الدواعي كل في مجال اخر لن تجد عوامل التوعيه الحقيقيه الا في مثل هذه المجالس اسال الله عز وجل ان يجعلنا وإياكم ممن يوال الحسين ويحيي ذكر الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الله msomali na kamati